بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسرون العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصناها إلا الأشطى الذي كذب وتولى وَمَنْ سَيُجَنَّبُ الْعَذَابَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَشِّرُهُم بِغُفْرَانٍ وَرِزْقٍ كَرِيمٍ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَنَا مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ